ما لقعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عسيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 من هذا فكشفنا عنك بطاءك فبطوك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد منا عن الخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قليله ربنا ما اطول نحن ضلال بعد قال لا تعصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا باللاني يوم نقول لجهنم هل انت لأس وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا هذه سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْلٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَضُوا فِي الْبِلَادِ هل قلب أو ألقى التمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في فتة أيام وما مستنا من واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو ادب والسجود واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق فقل أرض عنهم فراعا عن ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من je hoeft niet